ودياتي يا مغيل عثرتي اغفر لي خطيئتي محمد وعلي والبضعه والصفين معا وتجعه يا أرحم يا اشري يا عطوف يا لطيف الرحم عبدك الضعيف محمد وعلي والبضعه والصفين معا والتسعه يا ارحم الراحمين يا علي يا ولي يا غني ارحم ضعف بدني محمد وعلي والبضعه والصفين معا والتسعه يا ارحم الراحمين يا جلي لكل ذي لمحمد وعلي والبابا والصفين معا والتسعه يا ارحم الراحمين يا حبيبي يا مقلب القلوب نفس علني يالكرم لمحمد وعلي والبابا والصفين معا والتسعه يا ارحم الراحمين صاحبي عند كل شدتين محمد وعلي والبدرى والصفين معا والتسعه يا ارحم الراحمين يا غريب ويا غافر الذنوب استغفر علي العيوب محمد وعلي والبضع والصفين معا والتسعه يا ارحم الراحمين علي يا فارس العمر انكشف عني الغموم لمحمد وعلي والبضعه والصفين معو والتسعه يا رحمن العظيم يا قدير يا بشير يا نذيق الجبر قلبي الكثير محمد وعلي والبدر والصفين معا والتسعه يا ابو محمد حاضرين سيدي ربنا الهنا تقبل طاعاتنا محمد وعلي والبدر والصفين معا والتسعه يا ابو محمد يا كبير يا خبير ويا صغير فك قيد الأسير لمحمد وعلي والضبع والصفين معو والتسعن يا ارحم